مَا யமிழசி தது ஓ நி இலன் சது ஓ நில كبه ما ليس لي بي لَا جَرَمََ مَا أَنَّمَا تَدْعُونَ إِلَيَّ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي لَيْسَ لَهُ زَوْجٌ وَلَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مَا دنا الى الله وان المنذ فينا و فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله